أفلا يؤمنون واجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم واجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون واجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فِي فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ايقوت الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والاينا ترجعون